وَبَدَا لَهُمْ سَجَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِّنَّا قَال إِنَّهُ كَانَ 114. إنما أوتيتوا على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 115. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 116. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها اولى سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يمسك الرزق لمن يشاء ويقدر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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمًّا لَا صَرصًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ